موقع رياض القرآن يقدم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فلقل الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا لوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكهام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام <تصفيق> خلق الإنسان من خلقال كالفخار وخلق الجان من نارج من نار النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء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 ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما تكذبان يرث ثنا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا هي السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء فَأَمَّا مَائِدَةِ اللَّهِ فَيُؤْتَى بِهَا لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَا يَقْهَرُونَ ۖ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاط مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي تكيّل على فرش بطائلها من استبرق وجل جنتين دار فبأي ألم ربك مات كالذبان فيهم نباتات طرف لم يقمهم نيل قبلهم ولا جان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 فيهن خيرات الحسام فبأي آلاء ربكما تكذبان صور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلبهن علث قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام